بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أووفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة, والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصف وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقوا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أَمَنِ الضَّرَّ فِي مَخْنَصَةٍ غَيْرُ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله أقولوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب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 وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أنفتهن نمو صيدا طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم من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 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون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 يا أيها الذين آمنوا ذكرون عمت الله عليكم إذ هم قوم أيه بسطوا إليكم أيديهم فكفت أيديهم عنكم واتقوا الله وعل الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله من ثقبني إسرائيل وبعث منهم مسني نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم, وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصح إن الله يحب المحسنين وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِلْتَاقَهُمْ فَنَسُوا حَرًّا مِنَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين قتل عليهم نبأ بني آدم للحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا لأقتل أنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواهم من الذين قالوا آمنا بأفواهم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك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 وما أولئك برمؤمنين إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَداءَ فَلَا تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 اِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَهُم بِبَعضِ ذُنوبِهِمْ وَاِنَّ كَثِيرا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ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 فترَّ اللَّذينَ في قلوبِهِمْ نَرضُ يُسارِعونَ فيهمْ يَقُولونَ نَخشى أنْ تُصيبَنَا دَائِرةُ فَعَسَى اللَّهُ أَيَأْتِي بِالفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ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 يحبهم ويحبونه أرلة على المؤمنين أحزة على الكافرين يجاهدون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلامم ذلك فضل الله يؤتى من يشاء والله واسع عليم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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تُنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله, من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل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 بل يداه مبسوطان يوفق كيف يشاء، ولا يزيد كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفراء، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لا من فوقهم لا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون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 كلما جاءهم رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين يقتلون وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تب الله عليهم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 قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل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 مَتَّخَذُوهُم أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَقَدْ نَشَدَ النا النَّاسُ عَدَاوَةً وَسALLَ لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ولتجدن أقربهم ردة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهدانا, ورهدانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع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 فَسَاءَ بِهِمْ مَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يطع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسل ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما قعموا فيما قعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يغدو انكم الله بشيء من الصيد تماسه ايديكم تماسه ايديكم ورماحكم لا يعلم الله من يقصد بالغيب فكمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم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 أو كفارة تعام متاكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وذال أمره عفى الله عما تلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقاه تحل لكم صيد البحر وتعاموا متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون اجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلام فَلِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ وَأَنَّ اللَّهَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْجَلَالَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَبْدُونَ وَمَا تَكْتُونَ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 وَإِن تَسْأَلُهُمْ عَن مَّاعِيشٍ يُنَذِّرُ الْقُرْآنُ فَلَن تُعْطِيَهُم عِندَ اللَّهِ أَجْرًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ أَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا كَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَاتَّقِ الْعَذَابَ الْأَشَدَّ الَّذِي مُهْلِكٌ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 لا يعلمون شيئا ولا يعقبون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثم فآخرين يقومان مقامهما فآخرين يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان أيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا ومعتدينا إن إذا لمن الله من ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا.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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إِنْ تعذبهم فإنهم عبادك إِنْ تُعذبهم فإنهم عبادك إِذْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِذْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمٌ يَنْفَعُ الصَّادِقِ نَصِدِقُهُمْ